ونعوذ بالله تعالى من شرور أن رفوتنا وسيئات أحالنا من يهديه الله تعالى فلا مضلنا ومن يهديك فلا هادي له أشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن, أن محمدا عبده رسوله اللهم صل على النبي المنطقى وآله من أبرار الأصهار وصحبه المنطقين الأخيار فاحد الحالي وشد الشامي إمام الأنبياء في ذاك روحي وأرواح الأئلة والدعاة رسول العالمين في ذاك عرضي وأعراب المحبات والثقات ويتاجع تقاط فيك نفسي ونفسه للغياسة والمجاة فعرضك عرضنا ورغاك فينا في منذة الشهادة والصلاة ولو فُكِبَ الزمانَ ما قضينا وفاتَّ والحقوقَ الواجباتِ يا رب صل على النبي المستطَّ لا ضرَّةَ أي كتاجَةٍ ربا يا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد يسلم صل على من تدخلون بهديه ما السلامَ تردون صل على مطلَّ رأى وجد له وناصرة الصبا يا أيها الوازون خير شفاعة من أحمد صل عليه وتلمه صلى وتلم عليه كل جلال ما لبى منبت أو تحلل محلمه وعلى قرابته المقرار فضلهم وعلى صحابته الذين هم وهموا جادوا علو زانوا سمو فهم على الدكت الجهاد الأنجون وعلى التابعين لهم بإحسان فإنهم نقلوا ما حفظوا منهم عنهم وفي الصحابة هذه عقيدتنا فإني رضيت عليها ذن لا كما رضيت أبا بكر صاحب الغاري وقد رضيت أبا حفص وشيعته ولم أرضى بقتل الشيخ في الداري كل الصحابة عندي قدوة علم فهل علي بنادى القول من عار إن كنت تعلم أننا لا نخذبهم إلا من أجلك فتحفظنا أغدا من النار أما بعد فإن أفضل الحديث كلام الله تعالى وخير هذه هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشوى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا مع شباب الإخوة والأخوة وطبتم وطابة جدتكم وتبوهتم جميعا من الجنة منذلة الله أسأل أن يقينا جميعاً ورائعاً بخرطة فلا نجد ما دم ولا نقي من دم، وأتلو تلو على أن يجعلنا وحيكم لمن يستمعون القول تسمعون حسنة وأسأل سبحانه وتعالى أن لا يكون مستكترحش كباحث عن حسن ضبطه أو تجادع أنبه بكثي. فننحق بالأخضرين أعمال الذين ظل تعيونه في حياة الدنيا وهم يحسؤون أنهم يحجرون صوحا أجدنا الأخوات الفضليات الكريمة وأقص بالذكر الأخوات لأنني أعلم أن هذه الأيام التي تكون قبيل العيد. لا تدع لا تدع للنساء مجالاً أن يدخلنا إلى الشبكة العنكمودية بل ولا يشغل أن أخثهن إلا بالتنطيف وغير ذلك وكل نهة تدخل لتسمع الذكر وتنتبع بالهدى فإنما استطاها الله عز وجل والله عز وجل يا أختانى مدح مريم بطاعتها ولغنوتها ولذكرنا فأذكرك بالنساء قال الله وقالت الملائكة وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله وقتتاك وقتتاك وقتتاك على نساء العالمين فيجب عليك شكر هذه النعمة يا غريم كيف تشكريها؟ قال الله يا مريم من لربك لردك واسجودي واركاعي مع ذاكعين أنجدنا الذين مريم الآن أيها الأخط الصاظرة الصاظرة النقية التقية إن مع الزاكرين مع الزاكرين مع الزاكرين الحمد لله عز وجل الذي منع لي أولا ومنع عليكم ثانيا أن نطنهر أصناعنا ونرفع من شأننا ونطنهر أسنتنا بذكر محمد صلى الله عليه وسلم فلست من من يتكمن عن رسول ذلك الله عليه وسلم لكن أنا أضطأ قادر وقد ربص عن نبي الله بل نطفر هذا المسجد بذكر محمد صلى الله عليه وسلم وثيرته عثرة وذكره شرق. الله الله الله, الله. ومن من هذه التنسلة هذه الحملة لا أقول من الكافرين فإن الكافرين الإساءة منهم متوقعة لكن الإساءة ليس متوقعة من هؤلاء مسلم البطاقة أمثال وائل من راشي أمثال عالي هؤلاء لا بزي جلوب على قلوب الزئاب وزئد أفت ما يكون إذا بدأ تلف سنفين معه في هذا هؤلاء الذين فقطوا من أفواههم وما تخفص دورهم أكبر هؤلاء الذين يريدون أن يدد أمور الشريعة في أفواههم وحاليك حاليك لهم لا يضر السماء الغواء ولا أن تبتد إليها يم شاء الله وإطباء ضوء الشريعة أدنى وأيضا لراغب وإطباء ضوء الشمس أدنى وأيضا لراغب لتقفاء ضوء الشريعة الله اكبر ذهب ابتدانا خنا بالجنب لاجعل ابو خاتم الاثياد واجعل شريعه متسقيه للشرائع ولله دور باطني ابي يقول وشريعه الاسلام افضل من شرائع النبي الصادق العدناني هو دين رب العالمين ومشرقه وهو القديم وسايد الازمان وطيب التديان هو دين آدم والملائك كله هو دين الواحد القاهر الصوفاني ولا منع عود ثابت وبن يدين الله والمعتقدات وبن اتاه القطاح مفدي وكلام الناقدين ملته اذان وذو ابراهيم وذيه معه وبن نجا من نفخه النيران حمل الله الذبيحه من البلاء لما فداه بأعظم القربان هو خير يعقوب النبي واليوسف وَكِلَامُ بالله بِاللَّهِ مُمْتَلَيَانِ هو أهيل دارود الخليفة وَبِهِلُ جِدَ لَهُ مُلُوْقٌ جَانِ هو يحيى مع أبيه وَكُبِهِ نعم الصبي وحبّد الشيخان وله دعا حيث الضماني ما قوله لَكْ يَدْعُهُمْ لِعْبَادَكُ الصُّرْبَانِ والله أنت رعوا من هدى في الهد ثُمْتَ على عَلَفْتُ وكمان دين الله شرح محمد الحديث صلى الله عليه المنزل القرآني الطيب الذات الذي لم يشتبع يوما على الزمن السم أبواني الصاحب الإسوان والولد الذي منظمين فهراء والحسنان أيها الأخوة الأكارم أيها الأخوات القضيات إن عاد الحمودة أسائل إلى نبينا لما تعلمون ولا مريد أن يكون الكلام بكلام وإن وائد المراسل حدد بثامجا كاملا حرقا كاملا سائعا كاملا ليتكلم عن نبينا ويضع في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حيث نظر جاء بضحف اسمه النعاء هؤلاء النبينا يريدون ان يتوقضوا نبينا لكن بالطرق خطيح يريدون ان يلالوا النبي أضارهم وضيق حذورهم الواجهة أن, ان الإسلام يستطيع وان الإسلاميين طارت المكلمة ضاقت صوره بذلك يعظون على أن من الليل ألا قاتلهم الله ألا قاتلهم الله وهذا النقاش يزعم أن دول الإبن فيه مكتوبات ألا أسأل. أسأل لماذا هذا الأمر بالذات في من الأولى؟ لماذا جاء وائل الإقراش في هذه المعلومات؟ بعد تسبب اللبي في هذا الفيلم المثير لماذا؟ هالبول إبن لك فمعروفها؟ هل دور الإبن لم يعرفه أحد ولم يعرف أحد أن الناس يتعانجون بجور الإبن إلا الآن إن الناس قد نطلع هذا الكلام من أبس من الأربعية عام الأوليدي فما الأرض أن تبيع مكان إنما أراد أن مجمونا تذكر في الطاعة وهؤلاء أعوام اليهود أعوام أنا لست أعتيب على حمام الإبتال ومن هدفه معروف وهدفه معروف ونعلم الجميع ما إن ينوي مجلسا لكن الذي جاء خبره أنني كنت أتكلم مع بعض الخويات فقال لي بلأ ممكن يكون كلام صحيح ممكن يكون كلامه صحيح أن الدولة في مكروبة. ودفت الشنك إلى سلوء بعض المنحدين وأقول كما قال الرسول ربي أب النابي شنك قبل الأمس أهام السنة أقول أننا من أذن لا نعرف كثيرا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرف شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمع إن أولا عدلية قلب مفتوح في تاريخ البشرية حدثت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأريدكم, وأريدكم جميعا أعجابا لاني بدلت تغرسة للأقوان فالسلسان محسنة على النساء، الإنسان أريدكم جميعا أن تعيروا للقرب الأسمع أول عملية قد نبتور في تاريخ البشرية وكانت لله محمد الظلام لماذا؟ أولا جاء في الصحيح من الحديث أبا رجضا معك أن جبريل جاء إلى النبي صعبنا في الناس تعامل وكان أمره أفضع كنواته فأقرده أمام الأفطار فشقف أقرده وأقرده قرده وشق قرده وأقرده مضغط ثم جاء من المزمزة في قلط المزهر ثم قتل قرده وقال هذا عرض الشيطان هين. ثم أثرت قرده ولأم وأثث ولأم صفر يقول أنا ولقد رأيت أثراً في صور جديد سنة بارك أنا أقول ألم يكن يعني جمي على أن يخرج هذه المضغة من قلب النبي صلى الله عليه وسلم دون أجل إذن يحتاج نعم طب لماذا شق الله عز وجل فترة النبي لأن الله عز وجل أراد أن ينهر النبي ويبتد تالى إلى العرب جميعا لأن مسألة شق الفترة ذا عرضتها والبصر وهي من علامات الوجودة له من كل مستهدف أرادنا الله عز وجل أن نعلم الله أن هذا ليس بصرا عزيلا هذا ليس بطرا عزيز فحينما يأتي بعد عمر الحضبعين ويقول إذن رسول الله بين يدي شديد فلا بد أن تفتقون ليه؟ لأنه ليس بطرا عزيز لا هناك أجد التنقف ولا تعقيل ولا تأذير ومع ذلك ليس ما هذا؟ ويقوم يمشي بين الثنيان حتى طرفت عليه حجيمة ودأت فيه الى كونه فقالت المبني بعدما خطت عليها الخطة القصة انه حدث كذا وكذا وإذن الاخرار المرأة تختلفت المرأة تختلفت فقال ام النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تطافي عليه ان لابني هذا سأل الله الله الله فأنا عادت إلى أمه التبيت أن لإذنك لقد رأيته وأنا حامل فيه أو هل فيه كما قالت روالي أن نورا خرج مني نورا خرج نور نور ورجاء كل من الله نور وكتاب مفبين نور وكتاب مفين على أحد أخوان كفية نسوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم فننصر الله عليه وسلم حتى في رحيب أمه الله استجي لإكمالها سبحان الله إني الإبن هذا شاء فالنبيه أخوات ولا اخوه ليس احد ناس دائما سبحان الله سبحان الله والان أقول لا يعلم قدر النبي تبارك الله حرمه الله اوجه واؤنذ على ما تعاوى ابراهيم حادث الذي رواه كما في المصادر ان وراثم ضمن المدينة فقال البيض بعدما بعد ذلك ما وصل وصل ابن مصطف ابن قال صدق من أبوالها وحبالها أنا أقول النبي ليس قبيبا ولم يتعلم الزفة قاط ولم ينفذ على يدي راثم قاطع ليتعلم نبي أن الذي أوحى إليه أن دول الإبن هو الذي يبشر الله وقع في هذا الكلام صعب في رقم العنبي مباشرة بس صعب في أن النبي صعب الم يكون مكذبا أو يبلغ رقم صعب في الإثارة التي في بيها إيجانا وهذا تبليوا للإيجانا وللأسف أن أحدهم يتلحون إيجانا فرعه شرعة يحرور يحرور بل وأنتمجت هذه القرارات انا بسكول عن تكوات يأسك ويتحمل منصرة كبيرة بانتشار هذه القرارات او اجتماع الى هذه القرارات هلا اسمع ان النبي تبطار علي وسائلنا ضاجلات شرق من جارينا ستاعتون ليلة اتفجوا يستغلوا ثم عادتك أعطو الناس إليه قوة مثل. كما جاء في الأثر الحديثي عبر الدمعاء قالت أنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطو الناس أعطو ليه؟ قال عائشة قلت من الرجال قال أعطوها ثم عز عمر رجالا ثم عز عمر رجالا وقاش إلا لعزه النبي صلى الله عليه وسلم ونسا في قرد هذا سيأتي معنا لتعارض عن نبيه تجد الموضة والمحبة لكن أعطو الناس للنبي حاجشه اجتمع أن قاموا ورموا فوس على عبده، استمع النساء الذين بها، وقولا هذا إثنى بعضهم منك أن تقومي متى أتي أم يعدل لنا ودك وعينك في وكان مستجماً فقال إليها لا تخطئ مش يدها مش يدها لا تخطئ مش يدها مش يدها ما كان أشهد من لا بسانس النبي وزنه وعاته من فاطمة أبداً لا تخطئ النبي منها النبي وعينها النبي وخاصبنا خاصب النبي وكل جزء فيه غث من النبوي وحكايته وقصصه للنبي دي كلها النبي صلى الله عليه وسلم لاني هو امي قال فقام وكان من عادته اذا دخل ان يقود اليها فقدمنا عين قلنا في مجلسه ثم قال جاء في هي فاطمه قال يا رسول الله ان نساءه فبمعنى انكد العده بين و بين اخاها وبين ابنه ابي فحال اشوه النبي يحب تعقله وقام فهي خليفته ومفكه القائد خلاص لكنها نطقت يعني قال اي بنتي يا الله اتيت بيداني انا ادعي او انا ساحب هذه الله الله الله الله الله فاحكي انت اي عائشه امور وهي كانت النبي النبي صلى الله عليه وسلم فعلنت فعلت لذلك رأى أن أمتبتها ورضقت عليها فأبحى فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من أفي ذلك دينك أي لا يصدها أحد لا يصد أحد وظنك النبي مضانك النبي جاء كان يأفل منها ما يأفل منها ومع ذلك نبيت المبناء رُنِيَتْ بِالْعُدَادِ سلاثونَ ليلة لأثمالها سلاثونَ ليلة لأثمالها سلاثونَ لا لأثمالها اكتوى نفس الأزمداد ولم ينطبح أن يبادن عالش هتعلمون بما؟ يا أسان ماذا اخططوا عن يا أخي عباق الزقر عالقوا لنبينا حقا أيها الله فهذا الراضي أشهر عام بصر في المنزل وقال تنسونه كما أننا نطرح في حبيب عبد الأدب وكذلك يا رب أتاو مستعبري وقال تنسون المسلمين أيضا مناسك مقال تجد عملينا ايه؟ قال أخارك وقال تطرح فيه وقال تنسونه الذي ينسون ملايين ملايين من إن إسلامه أصل السيف، وإنما بلغ محمد صلى الله عليه وسلم من عيشه بعده ورثته وشجراته وتراثه وأخلاقه وأصوله لا يقبل من هذا في الزمان إلا محمد، لا يقبل هذا الزمان إلا محمد صلى الله عليه وسلم. هناك يوم كبيرة كيف لم على اليهجين لكن يقوله انتبه تعالى المسلمين قال الله عبدالله قالت الأعراض أمانا قل نستملكم ولكن كونهم نسلمنا لماذا؟ لأنهم لم يقفوا المديرة المطارع المسلم معه وإن تطيروا طارد برسول مزايا إن عمله شيء طبعا فالطبعة المهاجة وقتنا للقوم بالجميع ولذلك رفض الحديث عنه يقول إنما تفهمون الذين آمنوا بالله ورسوله كل ما هم يغضرون هذا يفيد حيثا في شكل البدء ولذلك هذه المنظمة لفكتلة من المباراة تعالوا على سأتكلم عن كيف كان يعرض ورصة سبحانه وتعالى كيف كان يعادل الناس كيف كان يعادل الناس في ورصة عدوة تأتكلم عن ولو أحاول في نفسه النبي صلى الله عليه وسلم لأبنى. لأبنى. قال إذا رأيتم الله يذبك العمام ويقوم الأعطاء ثلاث أموم بإضافة مشيرسة ووقف كان يوضع الجحاف فيه على كأسر زبط النبي صلى الله عليه وسلم في جهة الانتماع وضع نقطع الأساسي قد أبطاع الأساسي حين نقطعنا فأشقق بالطبيبات عزيز وسلم نعم لو الله قالوا واحد لا والله لا من الطلبه فقط الى لاقوا تقرر تقرر ان نمنعهم والله لا دخل تعيين نعم شاء الله هذه كل سنتكثن عن هدل محمدنا تعرض عن نبيه اسم نبيه عام نبيه قاتل نبيه لو جلت نبيه كالله نفسه نبيه مواليه قاد كيف كانت كيف كانت, كيف كانت يتعامل محمد بإذن الله وهو من نفسه وتعامل شاء الله تعالى أكتفق هذا القرص وأود أن أقول قام الأن على الأرض طبعاً علمون قدرة بني وقدرته في الإنسان في ويعلم واحد الرجال لم يفكوهما في الله وأحمد الله مكان القمر لكن لعل الذي بعيد كثيراً ينسو أميرك نسيب ذلك يعلم أقاره أبو بنيك أنني جات فكه تاب على سكته. أثناء الجرس مضوعة إنها بضرورة وهذه ليسا بضرورة ممكن أن نتعامل معها خلال يمكنهم أو في لأن الحار لها تشويش وننظر لكي أنا لا أمسك كتابة بيدي ولا أقرأ من جتال. إنما أتكلم الناس من وحي قلبي من مضلية الشاشة فأنا موجود شحرة لكن هذا هو عتابي ونحن هو خضر في هذه الوقت ولتنا مشايح أنا لا أعطي أنا أنا لا لا أعطي أنا فكلي أنا فكلي مشكلة من أنا إن شاء الله في هذا الآن لأنه مستحبة من الخضر حيث من لكن الله يكلمكم هذا الواقعي عن الشيخ أبو لا أحب أن يكون هناك حبيب جالبين على ذلك أنا كنت سألتك على سبيل لكن كنت على البحث ونبي صرع ذلك لكن الله لكم سبحانه وتعالى من حضرك اشهدوا أن لا إله إلا